وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قالوا وَاللَّهِ رَبّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كذبوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَّنْ يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفطه وفى آذانهم وقرى وإيروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادرونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أشاطر الأولين وهم ينهون عنه وينأون عن وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْفَؤُونَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَكُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ